إِنَّ رَبِّي غَثُورُ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْعَذَابِ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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا آبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَهَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ولمَّ فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَا مَا نَبْعُي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إلَيْنَا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 عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَةَ فِي رَحِيلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَجَيْتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُم لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا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 يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وَأَخِيهِ ولا تيأسوا من رحمة الله إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا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 لا أجد لي حيوس فلولا أن تفندون قالوا إِنَّكَ لَفِي الظَّلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا ارتد دبصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستوف لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئين قَالَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمينين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا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 عِنْدِي أَن نَزَّوَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 وما أكثر الناس ولو حَرَصْتَ بمؤمنين وما تسألهم عَلَيْهِ من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بؤتا وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ذمن تبعني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 فلم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أ فلا حتى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 وَأُولَٰئِكَ أُولُو فِي آعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 كون لأنفسهم نفع ولا ضر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمة والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم.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 فَأَنَّ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُسُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يُظْلِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى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 السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن وصالوا ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا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 الذين آمنوا وتقم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقم إن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَحُسْنُ لهم وحسن مآب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 قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائن على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل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 إليه أدعو وإليه ما مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم مالك من الله من ولي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 يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أطْرَافِهَا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 دار ويقول الذين كفروا لاستمر سلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد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 فواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريض قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُؤْتِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى لهم ربهم لنihilكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتح وقاب كل جبار عيد من رأيه جهنم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 فَسَلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ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 لديناكم سواء علينا أجزعنا أن صبرنا ما لنا من حيم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 ان الظالمين لهم عذاب اليم لا يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيه فيها سلام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 وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَثْرُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنَ الذُّرِّيَّةِ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 ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم تتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم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 ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم